لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا قَوْتَ أَن أَعْبُدُهَا وَأَنَا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحسنة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 ألم تَرَ أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرًّا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقَشُّعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقَشُّعٌ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذكر الله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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبَ الْآلَ نَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ فِيعٍ وَجِلٍّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام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 112. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 113. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا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 وَبَذَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 111. إنه هو الغفور الرحيم 112. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا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 توفي جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فاكون من المحسنين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 والذين كفروا في آيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها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 وَأَشرَرقَة الأررضُ بِنُولِ رَبِّهَا وَغضعَ الكِتَابُ وَج أَبِ النَّبِينَ وَشُّهَدَاءِ وَقُضَ بَنَهُم وَج أَبِ النَّبِينَ وَشّهَدَااءِ وَقُضَ بَنَهُم بالِالحَقِّ وَهُم لا يُظلمُون وُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَثِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا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 113. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 114. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ